يزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين آمين هذا سائل يقول هل تكون الأمراض والمصائب كفارة للذنوب لغير المحتسب أم أن الاحتساب شرطا الاحتساب باب في زيادة الأجر والثواب عند الله عز وجل وإلا كما ذكر أهل العلم نفس المرض جعل الله سبحانه وتعالى فيه كفارة الإنسان لكنه إذا احتسب ورجى من الله عز وجل أن يعظم له الأجر ويعظم له المثوبة ويكفر عنه بذلك كثيرا من خطاياه وذنوبه فباب الاحتساب باب يعني أعظم في المثوبة وتكفير الخطايا يقول هل هناك أشياء تذهب أجر المريض هل هل في أشياء تذهب أجر المريض لا شك أن هناك أشياء تذهب الأجر وأعظم ذلك التسخط تسخط على الله جل وعلا وعلى أقداره وان يشتكي الله جل وعلا على عباده أو يعترض على قدر الله أو يقول في حق نفسه أو في حق غيره من العبارات الدارجة التي فيها شيء من الاعتراض على القدر مثل بعضهم يقول فلان ما يستاهل أو نحو ذلك من الكلمات فهذا كله مما يؤثر تأثيرا عظيما على أجر الإنسان بل ربما يعرضه للإثم بما يكون منه من تسخط أو جزع أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى أقول ما حكم قول القائل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللقه هذه الكلمة ليست كلمة مأثورة وفيها أيضا من المخالفة ما فيها وأشرت سابقا إلى أنه يغني عنها ما جاء في حديث عائشة في الدعاء الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا فهذه فيها الكفاية في هذا الباب وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا نعم يقول ما صحة هذا الحديث الذي يتكرر في الإعلانات العقارية قال عليه الصلاة والسلام من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصل ولو قصر ورد حديث في هذا الباب والذي أذكر أنه حديث ثابت الذي أذكر أنه حديث ثابت لكن يراجع إن شاء الله يقول هل هناك فضائل وخصائص لشهر شعبان؟ شهر شعبان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذا الشهر صلوات الله وسلامه عليه حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان أو كلاما نحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا الشهر ومنتصف شعبان أو ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها أحاديث بعض أهل العلم يحسنها ومنهم من يضعفها والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في رسالة له في هذا الباب يقول لم يصح شيء في فضل النصف من شعبان شيء يعتمد عليه وأما فضل الصلاة في ليلة النصف او الصيام يوم الخامس عشر من شعبان فهذا لم يثبت فيه عن نبينا صلى الله وسلم عليه شيء والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين